سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا جَئِبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِرُ بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ عَذَابٍ أَلِيمٍ